بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعالج تعرج الملائكة وروح إليه في يوم سوى في يوم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 نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خرقها لوعى إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم داعا والذين فِي أموالهم حقهم مَّالُ للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم يُصَدِّقُونَ والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم من عذاب وَالَّذِينَ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 فَمَنِ ابْتَغَى وَرَأَى ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِيَمَانَاتِ مُعْهَدِ مُرَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمُ بِشَادَتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِغُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ فَمَا لِلَّذِينَ كَثَرُوا قِبَلَكَ مُغْطُعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعْنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أي طمع كل أميرٍ منهم أيدخل جنة نعيم كلا إن خنا خناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمعارب إننا قادرون